يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيب إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل 117. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وتصل الخطاب 118. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 119. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قال لَا تَخخَصْناان بَ غابَعبُنَا عَلَ بَعضِ فَحقُ بَيناَا بِالحَقَّ فَحْقُ بَيْنَناَا بِالحَقِّ وَلَا تُشْتقَ وَهدنَا إ سَو إ الصاب إَّ هذا فله 90 و90 نعجه ولي نعجه واصده فقال اتفلنيها فقال اتفلنيها وعزني في الصقاب قَالَ ل قَدْبَ لَمَكَ بِسُؤالِ نَعجَتِكَ إلَ نِعااجِهِ وَإِن َكثيرًا مِنَ الْخُلَقَ إلَ يَبَضِي وَإِن كثيرا ان الخلائق الى يذغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخضر راكعا واناب فَغصَرْنَا لَهُ ذَِكَ وَإِن لَ ع دَنَا لَزُفَ وَحُصن مَ آابَ يا دَود إا جَعلناَاك خَليفَةً فيِي الأوْضِ فَحقُون بَيْنَ الناس فَحقُون